فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاصئا وحسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتذر لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أرقوا فيها سمعوا لها شهيقا ويتفور تَكَادُ تميز من الغيذ كل ما ألقي فيها فوج سالها وخزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاء أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن آتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقاً السعير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 أميتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمميتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف النذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوق صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من يدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلج لجو في اعتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي آشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا وتشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأى هنزل فتاسي أتوجه الذين كفروا قيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيت من أهلك الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذابنا ليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه تمكلنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فمن يأتيكم, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسرون ما آتَ بنعمة ربك بما جنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ مَنْ أَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تَدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مشاء بنميم منع للخير معتدن أثيم بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسيمه على الخرطوم إنا بلونا كما بلونا أصحاب الجنة إذا أخسموا ليسرمنا مصمحين ولا يستثنون فطاف علي طائف من ربك ومنائمون فأصبحت كالسريم فتنادوا مصمحين أن يغذوا على حرثكم إن كنتم صارمين فاتلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلون ألا يدخلونها اليوم عليكم مسكين وغذوا على حرثهم قادرين فلما رأوها قالوا إنا لظالون بل نحن محرومون قال أنساتهم ألم أقول لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أقبل بعضهم على بعض الآوامون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن لنا خيرا منها إن إلى ربنا الراغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عين ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجلمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون اين لغو فيلا ما تخيروا ام لكم ايمان علينا بالغه الى يمين الى يوم قيامه ان لكم لما تحكون سلهم ايهم بذلك الزعيم ام لهم شركاء افلياتوا شركائهم ان كانوا صادقين يوما يشفع ساقا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعه وقد يدعون إلى السجود وهم فذل ومن يكذب بهذا الحديث سنستدريجهم من حيث لا يعلمون وهم لي لهم إن كيدي, إن كيدي متين أم تسألهم أجرهم فهم من مغرمين مدخلون أم من الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كساحب الحوط إذ ناضى وهو مكذوم لولا أن تدارك من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فجتباه ربُّه فجعله من الصالحين وَإِنَّكَ أَذُنَ الَّذينَ كَفَرُوا لَيُصْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا لَمَّا الذكر الذِّكْرَ وَيَقُولُنَ إِنَّهُ لَمَجْنُ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة مالحاقة وما أذراك مالحاقة ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأولك بالطاغية وأما عاد فأولك بريح وصرسل عاطية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتر القوم فيها سرعة كأنما عجاز نخل خاوية فهل من باقيها وجاء فرعون وما قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعسى رسول ربهم فأخذهم أخذة رابعة إنا لما تغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفغ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيوميذ في وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يوميذ وهي والملائكة على أرجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية فَأَمَّا من أتى كتابه بيمينه فَيَقُولُ مقرئ كتابها إني ظننت أن ملاك الحساب فبفي عيش ذي في جنة عالية خطفها ضنية كله يشربها ني أما في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابهم بشماله فيقول يا ليتني لم أوتي كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغنوه ثم الجحيم سلوا ثم في سنسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على تعامل المسكين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 ولم تقبل علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقى تعنا من هلوتين فما ميكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكيرة للمتقين وإنا لعلم أن ميكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه يقين بسم الله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 يبسرون ويود المجرم لا يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخه وفصلته التي تؤويه وما في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن نالض نزاعة للشوى تدعوم من أذبر وتولى وجمع فوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسوا الشر جزوعا وإذا مسوا الخير منوعا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 ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا رسلنا نوحا إلى قومه نذير قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا ويطيعوا يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلى فغارا وإني كلما دعوتهم لتأوفر لم جعلوا وصابعهم في آذانهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم مسرارا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 والله أنبتكم من الأرض نباتة ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجها والله جعل لكم الأرض بيساطة لتسلكوا منها سبل أنفجاجها قال النوح رب إنما عسوني واتبعوا من لم يزيدهم ماله وولده إلا خسارة ومكر مكران كبارة وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر فقد أضلوا كثيرا ولا تزيدوا الظالمين إلا ظلالة مما ختيئاتهم اغرقوا فيذغلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل عوّحي إلي أن استمعنا نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فامن به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شتطا وأننا ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا وأنهم ظنوا كما ظنتم أن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها مليئة حراسا شديدا وشعبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لآن يجد له شهابا رسذا وأننا لا ندري شر أريد بما في الأرض أما أراد به ربهم رَشَدًا وأننا منا الصالحون وَمِنَّا دون ذلك كُنَّا تراهي ققيدذا وأننا فلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه وأن لما سمعنا الهدى به فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْيًا وَلَا هَضًّا وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَادَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانَ لِجَهَنَّمَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنَّ الَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَنَغْذِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا فِيهِ وَمَنْ يُرِدْ عَن ذِكْرِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ دَارُ لِلَّهِ فَلَا مع مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوكَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً قُلْ إِنِّي لَا يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَداً وَلَن وَلَن أَجِدَ مَن دُونِهِ مُلْتَحَذاً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 يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا ليعلم أن, أن قذبلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديه وأحسى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا نصفه وويقس من قليلا أنزد عليه ونتل القرآن ترتيلا إِنَّا سَنُلْقِي عليك قَوْلًا فقيل إن الن إن الناشية الليل إن اللَّيْلِ الليل هي أشد وأقوى مقيلة إن لَكَ في النهار صبحا طويلة وأذكر اسم رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا تبتيلا رب وَالْمَغْرِبِ والمغرب لا إله إلا هو فتتخذ مكيلا وسبنا على ما يقولون وعج لهم جميلا وذرني والمكذبين وللنعمة ومهيلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما والتعامى ذا غسة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما, كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعساف لعون الرسول فأخذنه وأخذه سبيلا فكيف تتقول إياه كفرت يوم يجعل الميزان الشيبة السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فما شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك لا إن ربك يعلم أنك تقوم أذنا من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحسوه فتاب عليكم فاقرأوا وما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا وما تيسر منه وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قاذا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِيدُوهُ عِندَ اللهِ وَهُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا أَسْتَغْفِرُ الله إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُتَأَثِّرُ قُمْ فَانْفِرْ وَلَمْكَ فَكَنْ بِرْ وَفِيَا وَالرُّجْزَ فَاجُرْ وَلَا تمن تَسْتَكْثِرْ ولربك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 والصبح إذا إن إنا ليحذ الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين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 وَمَا يذكرون إلا أن يَشَاءَ الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب للإنسان أن لا نجمع عظامة بل قادرين على أن نسوي بنانة بل يُرِيدُ الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيانا يوم القيامة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 فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا سلى ولكن, ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والعنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتله فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هذينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتذنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر ويقافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكنا ويتيما ويسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا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 ويطاف عليهم بآلية من فدة كانت قواريرا قوارير من فدة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عين فيها تسمى سلسبيلا ويتوف عليهم وضان مخلدون إذا رأيتهم حسيبتهم لؤلاء منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليا فيها بسندس خضر واستبرق وحل وعساور من فدة وسقاهم ربهم, ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك, عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما من أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلة طويلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذلون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنثالم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعبد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات النشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدنا لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل عقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإلى يوميذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُكُم مِّمَّا مَاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَّرْنَاهُ فَنَعَمَّا الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وجعلنا فيها رواس شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم بي تكذبون انطلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنا ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين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 إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم